وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربك لا تأتين لكم عالم الغيب لا يعذب عنهم إثقال ذرر لا يعذب عنهم فِي ذرر في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من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 وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هو الحق وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل لَّذِٰلِكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُّزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أفترى على الله جل أنبه جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يَرَوْا إلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاتِ لَوْ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ يَشْكُو فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَنَّوْا عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَبَّتِ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَاهُ فَلَمَّا خَرَّتْ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَالِبِسُوا فِي الْعَذَابِ مُهْ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا بلدة طيبة ورب وفور فأعرموا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم, وبدلناهم بجنتين جنة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 وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُ فِيهَا لَيَالِي وَأيَامٍ آمِينٌ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ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 قُلْ لَكُمِّي عَادُ عَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعًا وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ نُؤْمِنَ بِهَادَ الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَرْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِهِ الْق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 وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فيه أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وماذا أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها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 وإن أكثر الناس لا يعلمون وما ذا أموالكم ولا ذا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا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 يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كانوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرَّ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 قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إذاكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر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 قل إنما أعيبكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادة أن تقوموا لله مثنا وفرادة ما تتتكروا ما بصاحبكم من دينه إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقُذِفُونَ بِالْوَيْلِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ sekin murin.